حكايات ايسريل وسنين حكايات كنت في يوم واتنين وبالعشوة لوا وفراء يوحى شوق ويقو تاني ومين ما نصيب مع مين سمعنا كتير لكن نعرفي اللي سابوا بعضه لموا الزينة حكايات ايسريل وسنين حكايات كنت في يوم واتنين újban is volt, volt furat. Érőhosszabb, újutani. Ő mind mellesz nincs ونلقى في حضن بعض أمان وتفهمني بنظرة عين ولومني حبيري لو غلطة ومتأجلش دال بعد والعشة يزيد اثنين نبقى سيرة حلوة للي بعدنا نسيب ذكرى في كل مكان ونلقى في حضن بعض أمان ما تأكلش دال بعدين وهو العشة يزيدو تنين نبقى سيرة حلوة للي بعدنا حكاوي حط معروضة بالهزمة وانا وانت اللي بنحددها Let's